من السماء في غُلُمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطط أبطارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجَاعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَارَهُ أَنْ تُمْتَعُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَأْيٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِصُورَةٍ مِمَّن فِلْكِ وَدَعُو شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ قَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْدَادُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا فعات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها ولهم في ذا أزواج مطهرة وهم في خالدون.